السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الديني أما بعد معنا في هذه الليلة تتمت الكلام على باب القياس ثم ما يتعلق بترتيب الأدلة وفي الدرس القادم إن شاء الله نختم الكلام على هذا الكتاب ومسائله قال الرحمه الله انواع القياس الأربعة انواع القياس أربعة ذكر قياس العله what transcoding تعق수الشبة وقياس, الشبه وقياس, وقياس ال... العله وقياس الشبة وقياس الدلاله ثم ذكر قياس الطرد النوع الأول كل حيث قال رحمه الله ما جمع فيه بالعلة نفسها او ما جمع فيه بالعلة نفسها وبعبارة اخرى ان يقال ان قياس العلة اي ما كانت العلة فيه مقتضية للحكم العلة فيه مقتضية للحكم كقياس تحريم ضرب الوالدين على التأفيف بجامع الإيذاء فالتأفيف إيذاء للوالدين والضرب إيذاء للوالدين والشتم أيضا إيذاء للوالدين هذا يسمى قياس قياس العلة وهي أن تكون العلة فيه مقتضية للحكم مقتضية للحكم أما النوع الثاني فهو قياس الشبه وقد ذكر رحمه الله أن فيه أن فيه خلاف في تفسيره وذكر أنه أن يتردد الفرع بين حاذر ومبيح فيلحق بأكثرهما شبها بعبارة أخرى أن يقال أن قياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها به فيلحق بأكثرهما شبها به ومثلوا لذلك بالعبد قالوا إن العبد في شبه من الحر في شبه من البهيمة لأنه يملك ويباع فإذا قتل العبد هل يجرى فيه الضمان دية الحر أم أنه يقدر بالقيمة التي تتناسب مع منفعته فبعضهم الحقه بالحر لأنه انسان له حرمته آدمي ومن قال إنه يلحق بالبهيمة لأنه لأنه, لأنه مال لأنه مال وبناء على هذا قد تكون دية العبد أكثر من دية الحر بحسب ثمني, ثمني وقيمته القياس الثالث قياس الدلالة قياس الدلالة قد ذكر رحمه الله تعريفه بقوله هو ما جمع فيه بدليل علة ليلزم من اشتراكهما فيه وجودها وممكن أن يقال بعبارة أخرى أن قياس الدلالة هو الاستدلال النظيرين على الآخر الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر هذا عبارته أسهل مثاله قياس مال الصبي على مال البالغ قياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه بجامع, بجامع أنه مال نامي مال نامي وقياس الدلال له صور كثيرة لكن هذا من بابنا الآن يعني التقسيم فقط أما, أما مسائل كل نوع من أنواع القياس هذه يطول ذكرها قياس الطرد وهو النوع الرابع وهذا قياس غير صحيح طبعا الطرد هو المعنى الوصف الذي لا مناسبة فيه طويل قصير متين نحيف سعودي مصري هذه أوصاف غير معتبرة شرعا لا قيمة لها كونه أعرابي كونه حضري كونه طويل كونه قصير كونه أبيض كونه أسود كونه من أي جنسي هذا لا, لا اعتبار له لا اعتبار له في الشرع لا اعتبار له في الشرع فالمسلمون كلهم في هذا سواء هذا المؤصل لكن الواقع ليس كذا للأسف طيب المسألة التي تليها قوله رحمه الله والخطأ يتطرق إلى القياس من خمسة أوجه هذا يسمى تطرق الفساد إلى القياس تطرق الفساد إلى القياس متى يدخل الفساد الفساد بمعنى بطلع على القياس متى يكون هذا القياس غير صحيح هذا بمعنى متى يكون القياس غير صحيح ذكر خمسة أوجه كحال كثير من من أهل الوصول يقتصرون على خمسة أوجه وإن كانت كثيرة يعني تزيد على ذلك لكن هي المشهورة قالوا اولا أن يكون الحكم تعبدي يعني الحكم في اصله تعبدي الحكم في اصله تعبدي فيجعله من باب, من باب غير التعبدي من باب يعني ما يدخله القياس وطبعا هذه الاوجه التي يذكرها ويزيد عليها غيره انت اذا نظرت اذا رجعت الى شروط القياس أركان شروط أركان القياس ستجد أنه إذا وجدت الشروط كان القياس صحيح. إذا لم توجد الشروط فإن القياس فاسد او غير صحيح أولا طبعا من شروط القياس أو في أركان القياس ذكرنا أنا لا يكون الحكم تعبديا فهنا الأمر الأول الذي يدخل الفساد على القياس أن يكون الحكم تعبديا مثاله المشهور عن الوصوليين قالوا في نقض الوضوء ب... بلحم الإبل قالوا لأن في دسومة وحرارة وغير ذلك فيقيسون عليه كل ما كان مثله في ذلك حتى تكلموا على الحم السباء وكذا اللحم السبع حرام لكن لو أكله عند عند الضرورة هل بأكله انتقض الوضوء مسألة ترجع إلى تقرير أصلها الأصول من رأى أن فيه قياس قال بنقضه ومن قال أنه لا قياس فيه تعبدي لا يقول بذلك شفت يعني كيف المسائل تبنى على أصولها طيب أنا لا أريد أن اليوم في الأمثلة لكن ما يأتي على, الـ على الـ يعني سريعا لا بأس لأن المصنف ربما ذكر الأمثلة أو الشارح ذكر أمثلة كثيرة الأمر الثاني أن يخطئ علته عند الله تكون علة خطأ يخطئ في العلة الأمر الثالث أن أن يقصر أو يقصر في بعض الأوصاف يعني من شرط صحة القياس أن يكون قد حصر الأوصاف حصر الأوصاف مثلا في القتل ثلاثة أوصاف قتل عمد عدوان لو اقتصر على واحدة أو على اثنتين فاعتبر القياس غير صحيح لابد أن يحصل الأوصاف كلها وطبعا هذا ترجع هذا إلى مسألة مسالك العلة إذن هذه كلها ترجع إلى ما إلى ما سبق لكن من باب, من باب ضبط يعني القواعد الأمر الرابع أن يضم ما ليس من العلة إليها أن يضم ما ليس إلى العلة منها إليها مثلا قالوا الأعرابي كونه أعرابي هذا وصف إذا أضافوا إلى العلة يعتبروا قد أبطل قياسا الأمر الخامس أن يظن وجودها في الفرع وليست موجودة فيه هذه كلها مبنية على المسائل التي سبقت كذلك. مبنية على المسائل التي سبقت فإذا ضم ضم أو ظن وجود العلة في الفرع وليست فيه فإن هذا القياس غير صحيح مثلا قالوا الكيل في تحريم الربا بعضهم يقول الربا في المطعومات في البر والملح والشعير الحديد قالوا علته الكيل علته الكيل فإذا أخطأ فجعل الخيار مثلا مكيلاً فأجرى الربا في الخيار على أنه مكيل على أنه مكيل فأصبح عنده التحريم أصبح عنده التحريم لأنه العلة العلة خطأ وهي أن العلة في المطعمات أنها مكيلة العلة في المطعمات أن عند من ينقض هذا بالأصل وعند من يقول أن الخيار ليس مكيلا أصلا خيار موزون وليس وليس مكيل يكون قد أخطأ في وجود العلة في الفرع واضح الخيار مكيل أو موزون واضح فيه خيار بالمكيال الصعب الخيار مكيل موزون فاذا ظن ان الخيار مكيل يعتبر قياسه فقال الخيار يدخل فيه الربا لماذا لانه من المكيلات مما يكال, مما يكال فيصبح خطاه هنا ان الفرع العله غير موجوده فيه وان الخيار موزون وليس, وليس مكيل ثم نتجاوز مسألة الاستدلال هذا الاستدلال يعني ممكن تضعون له عنوان يسمى القياس المنطقي القياس المنطقي الكلام عليه يعني جيد لكن الوقت لا يساعد وقد ذكر يعني ما يتعلق به وهو يسمى القياس المنطقي القياس المنطقي والعلم به جيد لكن في مسائل أهم من هذا هو ترتيب الأدلة ترتيب الأدلة والترجيح ترتيب الأدلة والترجيح الأدلة ليست على درجة واحدة إنما على درجات والدليل أنها تحتاج إلى إلى ترتيب تحتاج إلى ترتيب فلو كانت على درجة واحدة ما احتاجت الى, الى ترتيب والعلماء يعني بعضهم يجعل ترتيب الادلة اخر الكلام على الاصول بعد الاجتهاد بعضهم يجعل ترتيب الادلة والترجيح مقدم على الاجتهاد ولا مشكلة في ذلك ترتيب الادلة وترجيحها ذكر رحمه الله ان على النحو التالي اولا الإجمع أول الأدلة تقدم الإجمع طبعا هنا متى يقال ترتيب الأدلة إذا كان في الأدلة أكثر في المسألة أكثر من دليل إذا المسألة فيها دليل واحد فهنا لا يقال ترتيب الأدلة لا يقال ترتيب الأدلة إذا كان فيها دليل واحد لكن فيها أكثر من دليل فإنه يكون على هذا الترتيب ومن ناحية أخرى أيضا إذا أراد يعني طالب العلم أن يبحث في الأدلة أولا فإنه أول ما يبحث في الإجماع إذن هنا في فائدتين فائدة الأولى أن ترتيب الأدلة يكون إذا كان في المسألة أكثر من دليل فكيف ترتب هذه الأدلة الأمر الثاني أنك وأنت تبحث في حكم المسألة فإنك أول ما تبحث تبحث في قضية الإجماع هل في المسألة إجماع أم لا فتقدم الإجماع قال فإنه يبدأ بالنظر في الإجماع فإذا وجد الإج... الإجماع لم يحتج إلى غيره لم يحتج إلى غيره فإن خالفه نص من كتاب أو سنة علم أنه منسوخ أو متأول إذا خالف هذا الإجماع نص إذا خالف طبعا هذا لا يعرف هناك إجماع وخالفه كتاب يعني حتى الخلاف فيها نظري وليس, وليس يعني تطبيق فقهي أن يخالف الإجماع نص أو, أو حديث نص من يعني نص من القرآن يعني أو نص من, من السنة أو من الحديث لكن على افتراض فإنه يقال إن هذا النص منسوخ أو هذا النص متأول متأول يعني أخذ بالمعنى غير الظاهر معنى غير الظاهر هذا المتأول وجه هذا قال لأن الإجماع قاطع لا يقبل نسخا ولا تأويلا المرتبة الثانية في الترتيب قال ثم في الكتاب ثم ينظر في الكتاب والسنة المتواثرة إذن الدرجة الثانية في النظر في الأدلة النظر في الكتاب أي في القرآن والسنة المتواترة يعني ينظر هل في هذه المسألة نص من القرآن أو من الأحاديث المتواترة قال ولا تعارض ولا تعارض في القواطع إلا أن يكون أحدهما منسوخا القواطع يعني العلم القطعي علم اليقين هذا لا يمكن أن يقال قال إلا أن يكون منسوخا وتقدم هذا في مسائل النسخ ثم قال أيضا ولا تعارض في علم وظن, لا تعارض في علم وظن. ما معنى هذا كلام قال لأن ما علم لا يظن خلافه ما معنى هذا كلام. يعني اليقين والظن درجات العلم اليقين اليقين لا يمكن أن يقابله ظن أو شك أو وهم لكن الظن يقابله شك أو غلب الظن فكونك تعلم أنك في هذا المسجد قد صليت العشاء لا يمكن أن تشك أنك في مكان آخر أنك الآن في المسجد النبوي صحيح؟ لأنه عند هذا علم يقين فقوله ولا في علم يعني علم يقين لأنه لا احتمال مع مع اليقين لا احتمال مع اليقين ثم الدرجة الثالثة قال ثم في اخبار الأحاد أي ثم ينظر في اخبار الأحاد والسنة أكثر وأخبار أحاد أخبر أي الأحاديث غير متواترة سواء كانت صحيحة أو حسنة سواء كانت مشهورة في إسنادها أو عزيزة أو غريبة فإن هذا يسمى كله أحاديث آحاد الدرجة الرابعة ثم في قياس النصوص ثم في قياس النصوص فقياس النص مقدم على غيره وقد سبق بيان هذه المسائل في باب القياس ثم ذكر مسألة فقال فإن تعارض قياسان أو حديثان أو عمومان فالترجيح إذا تعارض حديثان أو تعارضا أو تعارض عمومان فإنه يرجح بينهما بالنسبة للأقيسة قياس قياس عن قياس يختلف فقياس الدلالة أو قياس العلة أقوى من قياس الشبه لسه كذلك فينظر في الأقوى منهما أو حديثان أيضا ينظر قال فالترجيح فأنت ترجح فإذا كان مثلا حديث متفق عليه يقدم على حديث في سنن ابن ماجا مثلا وكذلك إذا كان عمومان حتى العمومات فيها العمومات ليست على درجة واحدة وهذا مبحث طويل إذا جيت إذا للعموم وإذا جيت أيضا لبقية دلالات الألفاظ فإنها ليست على درجة واحدة على سبيل المثال النكره في سياق النفي تفيد العموم ليس كذلك طيب الشرط النكره في سياق الشرط تفيد العموم ايهما اقوى الشرط اقوى الشرط اقوى الامر الثاني هناك في أدلة العموم ما يفيد العموم ما يفيد العموم قطعا كما يقول صليين هناك ما يفيد العموم ظاهرا فما يفيد العموم نصا مقدم على ما يفيد العموم ظاهرا وهكذا في فينظر في قضية في قضية العموم قال والتعارض هو التناقض فلذلك لا يكون في خبارين لأنه يلزم كذب أحدهما ولا في حكمين يعني لا يمكن أن يكون في تعارض هذا جائز وهذا محرم في خضرين هذا أمر لا يمكن فإن وجد إذا وجد تعارض فقد ذكر أن سبب هذا التعارض إن وجد أمرا الأمر الأول إما خطأ من الراوي إما خطأ من الراوي وطبعا قال فإما كذب, كذب الراوي طبعا بعض العلماء يستخدم كذب الراوي والكذب لا يقصدون به ما هو معروف عند الناس لأن يعني بعض العلماء يستخدم الكذب في معناه اللغوي وهو الإخبار بخلاف الواقع ولا يلتفت إلى قضية, إلى قضية كونه متعمد أو غير متعمد ومنه حديث ابن عمر في الحج المعروف بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حين استوت به راحلة تقولوا التي تكذبون أي تخطئون تخطئون وليس المقصود أنكم تتعمدون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن التعبير بخطأ الراوي أفضل إذا وجد تعارض في حكمين او في خبرين فسبب هذا التعارض اما خطأ من الراوي واما ان احدهما منسوق هذا هو التقسيم الاول عند المصنف اذا وجد التعارض بين خبرين او بين عكمين إذا وجد هنا إذا وجد تعارض حقيقي إذا وجد تعارض حقيقي طيب إذا وجد نوع تعارض قال فإن أمكن الجمع أن ينزل على, على حالين أو زمانين جمع وإن لم يمكن أخذ بالأقوى والأرجح والترجيح له ثلاثة أوجه يذكرها الخبران أو الخبرين إذا تناقض أو تعارض فعندك ثلاثة مسالك للعلماء فيهم على سبيل المثال حديث من مس ذكره فليتوضأ حديث إنما هو بضعة منك ظاهرهم التعارض ليس كذلك فبعض العلماء يقول النسخ يلجأ إلى النسخ فيقول حديث من مس ذكره فليتوضأ ناسخ لحديث إنما هو بضعة منك لماذا يقول لأن حديث إن إنما هو بضعة منك متقدم والنبي صلى الله عليه وسلم يبني المسجد وحديث من مس ذكره ورواه أبو هريرة وأبو هريرة أسلم عام خيبر فهو متأخر عنه هذا مسلك المسلك الثاني بعضهم يقول إنني أجمع بينهما فأقول من مس ذكره فليتوضى يحمل على المباشرة من مس ذكره أي بدون حائل وبعضهم يقول لا أنا أحمله على من مس ذكره بشهوة وفي المقابل لهذه يقول غير من يرى هذا من يرى أنه لا ينقض يقول من مس ذكره من مس ذكره أو قوله إنما هو بضعة منك إنما هو بضعة منك لا يمكن أن يقال أن, أن يحمل على اللمس بحائل بحائل لأن إنما هو بضعة منك يعني مثل حكم, حكم أي عضو من أعضاء الجسم فالشاهد أن بعض العلماء يقول أنا يعني لا اترك هذا الحديث وانما اجمع بين حديث طلق ابن علي وحديث بصر حديث من مس ذكره وحديث من انما هو بضعة من كيف تجمع يقول اقول انه اما افرق بالشهوة وبعضهم يقول افرق بين مسه بحائل ومسه بدون حائل وبعضهم يرجح بعضهم يرجح يعني لا يقول بالنسخ ولا يقول بالجمع يقول بماذا؟ بالترجيح كيف يقول حديث إنما هو بضعة منك مبقن على البراء الأصلي يعني ما في حكم جديد إنما هو بضعة منك ما في حكم جديد حديث من مس ذكره فليتوضى ناقل عن البراء الأصلي أضاف حكم جديد فأنا ارجح حديث بسر على حديث طرق بن علي لانه ناقل عن البراءه الاصلي هذه الثلاث طرق مشهوره وفيها تفصيلات كثيرة عند العلماء واحسن طريقه في في هذه إنما يكون في التطبيقات الفقهيه في التطبيقات الفقهيه على سبيل المثال الاحاديث التي لا يصلح ونحن في الحج قريب الآن التي لا يصلح فيها إلا الترجيح حديث من نسك الذي حج به النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تسلك مسلكا صحيحا من ناحية الآلة الأصولية إلا أن تقول أرجح لأن حديث أنه حج متمتع حج مفرد حديث صحاح حديث أنه حج مفرد صحيح مسلم حديث جاد أشهر حديث ولا يمكن أن يقال يحمل على حديث ابن عباس أنه لبى كذا ولبى كذا لا يمكن لأن, ابن لأن جابر يقول لسنا نعرف العمرة لسنا نعرف العمرة فهو ينكر قضية أن النوع السلام أحرم بي بالعمرة والحج ينكر القراءة لأنه يقول لسنا نعرف العمرة وهذا صحيح العرب ما كانوا يعرفون العمر في أشهر الحج بل يجعلونا من أفجر الفجور من أفجر الفجور تأتي الحديث عائشة ذكرت أن النبي الله عليه السلام حجة لم يبقى وهناك حديث عمر وابن عمر أن النبي عليه السلام قال أو لبى قارنا. صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة فهنا الطريق الصحيح لا يمكن أن سلام السلام حجة مفردا وحجة قارنة وحجة متمتعا لا يمكن ولا يمكن أن يجمع بينها إلا أن يقال لا بد من الترجيح فيقال أن أحاديث التي فيها أن النبيه السلام حجة قارنا أرجح من الأحاديث التي فيها أن النبي سنحج متمتع أن أحج مفلدا أرجح كيف ترجح سيأتي معنا يعني لأن الترجيح أسهم فيه قال وإن لم يمكن أخذ بالأقوى والأرجح ثم بدأ يذكر الآن الترجيح قال الترجيح إما أن يكون في الأخبار وإما أن يكون في المتن وإما أن يكون في المعاني الترجيح ثلاثة أقسام. ترجيح في الخبر وترجيح في المتن وترجيح في المعنى بدأ أولا نتكلم في الترجيح في السنة الترجيح في السنة السند قال أولا يرجح بكثرة الرواه لأنه أبعد من الغلط يرجح بكثرة الرواه لأنه أبعد من الغلط وطبعا الرواية التي فيها أكثر وفيها أقل أو فيها ثقات وفيها ثقة خالف هذا يسمى مخالفة الثقة أو زيادة أثقة. والصحيح أنه يأخذ, بي... يأخذ بالأكثر ويترك الأقل وب... وهذا طبعا دليله المشهور حديد ذو اليدين عندما قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت فقال لم تقصر ولم أنسى ثم قال أصدق ذو اليدين وهذا طبعا لأنه فيه رد على الحنفية الذين يقولون إن الخبر أو السند كالشهادة والصحيح أنه, أنه يؤخذ لأنهم أبعد عن الغلط والخطأ ثم طبعا هذا في المساء الفقهية كثير جدا ضم العاقبين في السجود فيه رواية خالفت بقية الرواع وهي عند ابن خزينة كل من رواع ضم العقوبين إنما يرجع فيه إلى سند ابن خزينة وهو حديث, حديث يحيى بن عيوب تمام وحديث يحيى بن عيوب من الجال بخاري لكن إذا انفرد فإنه لا يحتج به خصوصا إذا خالف من إذا خالف الثقار حديث التأشير بين السجدتين كل تلامذة او كل من روى الخبر هذا عن سفيان لا يذكر التحريك الا عبدالرزاق الصنعان وعبدالرزاق في سفيان واذا انفرد ضعيف وهو امام عبدالرزاق الصنعان وهك يعني المسائل الكثيرة قال ثم بكون راويه اضبط واحفظ وبكونه اورع واتقى وهذا كثير في المسائل فهم يقدمون مثلا رواية الإمام مالك ابن أنس رحمه الله لأنه من أحفظ الناس وأضبط الناس مع العلم والورع الذي يعرف عنه رحمه الله وكذلك الأضبط في المشايخ فبعضهم اضبط من غيره في شيخه ثم الطريقه الثالث قال وبكونه صاحب القصه أو مباشرها دون الاخر وهذا مثل حديث زواج النبي عليه الصلاه من ميمونه رافع بن خديج هو الذي كان هو المباشر في, في هذا العقد حديث ابن عباس أن النبي عليه السلام تزوج ميمونة وهو حرب وحديث رافع في الصحيح حديث ابن عباس متفق عليه حديث رافع ابن خديج في الصحيح أنه تزوج أن النبي عليه السلام تزوج ميمونة وهو حلال قال وكنت الساعي بينهما فلا شك أنه يقدم خبر رافع ابن خديج على, على خبر ابن عباس هذا ما يتعلق بالسند والكلام طويل في هذا وكما ذكرت لكم هي المسألة مفاتيح أصولية تطبيقاتها ترجع إلى الفروع الفقهية فالأمر الثاني المتن يعني من أوجه الترجيح المتن والترجيح بالمتن له طرق الطريق الأول يرجح بكونه ناقلا عن حكم الأصل يعني إذا جاء عندك خبرين مثل حديث من مسى ذكره فليتوضى وإنما هو بضعة منك خبرين هذا يتضمن عدم يعني وجوب الوضوء وهذا يتضمن وجوب الوضوء ف الآن في المتن ولا ينظر للإسناد يعني بعضهم مثلا يضعف حديث طلق ابن علي وبعضهم يضعف حديث بسر وبعضهم يقوي حديث بسر وضعف حديث طلق هذا في الإسناد في السند إذا, إذا اتفقنا أن حديث بسر صحيح وحديث طلق صحيح يبقى الترجيح بماذا؟ بالمتن فقالوا حديث بسر ناقل هذا الأول حديث بسر ناقل وحديث طلق مبقي على البراء الأصلية فيقدم الناقل هذا الطريق الأول الطريق الثاني قالوا المثبت أولى من النافي المثبت أولى من النافي قالوا لأن فيه زيادة علم زيادة علم والطريق الثالث قالوا الحاضر على المبيح وفيه خلاف الحاضر على المبيح مثلا بعضهم قال هذا في المتن انا في المتن اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى ارك ركعتين هذا مبيح للصلاه في وقت النهي فياتي حديث ابن عباس الصحيحين لا صلاه بعد العصر لا صلاه بعد الصبح فيقول, فيقول انا اقدم الحاضر على على المبيح فاقدم احاديث المنع على احاديث الإباحة. حديث المنع على حديث الإباح الأمر الرابع في المتن من مرجحات المتن قال و... وأمر من خارج يعني يرجح أيضا متن على متن بأمر خارج مثل إيش الأوامر كثيرة التي ترجح متن على متن الأوامر الخارجية كثيرة ذكر منها مثلا قال أن, يعضد أن يعضده كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس أو يعمل به الخلفاء الأربع أو صحابي غيرهم أو يختلف على الراوي أو يختلف على الراوي فيقف فيوقفه قوم ويرفعه آخرون أو ينقل عن الراوي خلافه فتتعارض روايتاه او يكون مرفوعا والاخر مرسلا هذه كلها قضية التعارض في المتن يرجح متن على متن اذا كان الترجيح من خارج السند ومن خارج المتن على سبيل المثال القراءة في الصلاة القراءة في الصلاة في القراءة الجهرية مثلا عاسم يختلفون في صلاة المغرب صلاة المغرب هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ من قصار المفصل او يقرأ من طوال المفصل هل كان يطيل او يعني يقصر القراءة في صلاة المغرب من خلاف مشور دي هذا فبعض العلماء لان كذا نظرت انه عشان قرا فيها الطور قرا في هالطول قرا فيها المعوذات وقرا فيها القصار وقرا فيها الطوال فهنا ما السنه السنه قالوا ينظر في عمل الصحابه الخلفاء الراشدين فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا يقصرون القراءة في صلاة المغرب قال العلماء كابن عبدالبر رحمه الله في الاستذكار قالوا وهم أعلموا بآخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم هم يعلمون ما الذي كان عليه آخر الأمر من النبي صلى الله عليه عليه وسلم في هذا وهذا مسلك جيد أن إذا اختلفت السنة أن ينظر في عمل الخلفاء الأربعة فلا شك أنهم أعلموا الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا إذا كانت السنة فعلية وليست قولية السنة الفعلية أن يقال أن الترجيح بعمل أبي بكر وأمر لا شك أنه مرجح قوي بقية الخلفاء الأربعة منه أيضا مثلا الأضحية الأضحية يعني الخلاف في وجوبها خلاف ضعيف فيرجح بعض العلماء سنية الأضحية وعدم وجوبها بأن أبا بكر وعمر ترك الأضحية حتى يعلم الناس أنها سنة وليست واجبة وليست واجبا الأمر الثالث في المعاني يعني الترجيح إما أن يكون في السند وإما أن يكون في المتن وإما أن يكون في المعاني فذكر أولا ترجح العلة بموافقتها لدليل آخر من كتاب أو سنة أو قول أو خبر مرسل هذا أولا ثانيا بكون العلة ناقلة عن حكم الأصل ثم ذكر ترجيحا ضعيفا وقال ورجحها قوم بخفة حكمها وهما ضعيفان يعني بعض العلماء يرجح الحكم الأخف على الحكم الأثقل ويرجح الحكم الأيسر على الحكم الأشد هذا ضعيف وبعض العلماء العكس قال وهما ضعيفان يعني الخفة ما ذكر الثقل لأنها مقابل لها يرجح الحكم الأثقل قال لأنه أحوط وذاك رجح الأيسر قال لأنه هو المتوافق معه روح الشريعة ما جعل عليكم في الدين من حرج إن هذا الدين يسر وبعضهم يقول لا أأخذ الأثقل والأشد لأنه أحوض قال وهما وهما ضعيفان وهما ضعيفان فلا يرجح بكونه أيسر ولا يرجح بكونه أثقل ثم ذكر باقي يعني الترجيحات المعاني فان كانت احدى العلتين حكما والاخرى وصفا حسيا كنقوت والاسكار وصف حسي وصف حكمي ذكر الخلاف فيه ثم ايضا من يعني ترجح العله بكثره وصولها يعني العله لكلها أصل من القرآن وكلها أصل من السنة وكلها اصل يعني متعدد وأيضا ترجح باضطرادها وانعكاسها على القول بذلك ترجح العلة باضطرادها وانعكاسها إذا وجدت وجد الحكم وإذا انتفت انتفى الحكم وأيضا ذكر أن العلة المتعدية ترجح على العلة القاصرة لكثرة فوائدها وهذه الأمور منع منها قوم واستدل بها قوم ثم أيضا في المعاني يقدم أو يرجح الإثبات على النفي إذا كان الحكم إثبات والحكم الآخر نفي فإن الإثبات يقدم على على النفي قالوا ايضا المتفق على أصله على المختلف فيه أيضا يقدم إذا كان الأصل المتفق عليه والأصل الآخر مختلف فيه فإن الأصل المتفق عليه يقدم على الأصل المختلف فيه ثم ذكر بقوة الأصل فيما لا يحتمل النسف على محتمل يعني إذا كان, إذا كان الأصلين أحدهما لا يحتمل النسف والآخر يحتمل النسف فإنما لا يحتمله النسف مقدم على ما يحتمله النسف ثم ذكر بكون رده الشارع اليه والمؤثر على الملائم يقدم اي المؤثر على الملائم ويقدم ايضا الملائم عن الغريب انها درجات ويقدم أيضا تقدم المناسبه على على الشبهيه وهذه طبعا كلها الامثله سبقت ومحلها الشارح ذكرها ذكر امثلتها لكن الوقت لا بقي معنا الدرس القادم نريد ان نتكلم على الاجتهاد والتقليد وننتهي من هذا الكتاب وانا يعني اطلعت على الشرح ذكر كل الامثله موجوده فيها فليس هناك أي اي مشكله من ناحيه المثال ما القادم ان شاء الله نكمل ما يتعلق بالاجتهاد والتقليد ونكون قد انتهينا من من هذا الكتاب بحمد الله جلوان بقي مسألة يعني ربما فاعدة يعني ليست مسألة وهي قضية بعض يسأل يقول الأصول هي في المسائل الفقهية فقط في المسائل الفقهية فقط فيظن أن الأصول يعني لا تنفى في دراسة العقيدة ولا تنفى فيه دراسة غير الفقه وهذا غير صحيح ال الذي لا يدخله ال الباب من الأصول الذي لا يدخل في باب العقاعد هو باب القياس هو باب القياس أما, ال أما البقية فإنها تدخل في باب في باب العقاعد لأن النصوص ليست أقيسة صحيح القياس لا دخل له في باب العقاعد لا دخل له في باب العقاعد ونحن ذكرنا أصلا القياس ستة أمور ليست مختلف فيها هل تدخل في القياس أم لا صح ولا ننسيته الذين يقلون بالقياس ذكروا أن أمورا ستة مختلف فيها ورجحنا أنه لا قياس فيها لا قياس في ها لا قياس في الكثارات لا قياس في أسباق لا قياس في الرخص لا قياس يا جماعة طيب. ستة أمور لا تدخل في باب القياس إذن القياس يدخل في كل المسائل الفقهية العملية لا يدخل في باب العقائد وما يسموه ما يسميه بعض العلماء ب الكلام أو مسائل التوحيد وسته امور مختلف فيها هل يدخل فيها القياس ام لا يدخل في القياس كالكفارات والاسباب والموانع وغير ذلك هذا الباب يعني الفائده ان بعضهم ربما اشكل عليه بعض الكلام يبقى معنى الاجتهاد والتقليد وهي مسائل مهمة في مسألة مساله يعني المنهجية في مع طالب العلم متى يقلد ومتى يجتهد وفيها إجابة على قضية الاجتهاد المطلق والاجتهاد المقيد فقد يكون الإنسان وهذا الواقع الآن وليس الآن فقط بل حتى قديما ابن الفارض رحمه الله إذا ذكر فإنك تذكر معه ماذا الفرائي أنه أشهر كتاب في الفرائل كتابه على ال... على القواعد وعلى المسائل عند الأئمة الأربع فهو مشهور بأنه إمام الفرائل إمام الفرائل فهو متخصص ب... بالفرائل وبعض العلماء في زماني للآن مثلا هم مختص بالاقتصاد وبعضهم مختص بمسائل الحج والعمرة وهذا يعرف أيضا كانوا يقولون لا يفتي في الحج إلا, إلا عطاء لا يفتي في الحج إلا, إلا عطاء لماذا؟ لأنه كان من أهل الحرم أهل مك وإنسان يحج كل عام ومع الحجيج كل عام ليس كإنسان لم يحج إلا مرة أو لا يحج إلا نادرا أو لا يجلس مع الحجيج ولا يعرف مشاكلهم ومسائلهم فقد يجتهد الانسان في مسألة واحدة مثل ما ذكرنا لكم بالامس يعني في باب التحقيق مسألة واحدة يحسنها وباقي المسائل يكون مقلد لمذهب ونحو ذات طيح لأن لا يمكن أن يكون إجماع إلا مستنده النص فدلالة الإجماع ليست دلالة محتملة يعني النص من القرآن مثل قوله تبارك وتعالى في, في أمر نكاح المرأة محتمل بين الجمهور والحنفية أن المرأة يعني تجوز أن تنكح نفسها ولا يجوز, يجوز أن تنكح نفسها فالمسألة محتملة لو كان في إجماع ليس هناك احتمال لأن الإجماع مستنده النص لا يمكن أن يكون إجماع إلا, إلا على نص فيكون دلالة الإجماع ليس الدلالة احتمال قطع هذا معنى فقط ليس هناك معنى آخر أما النص قد يحتمل أكثر من معنى فلذلك قدم على الاجماع على على النص الاجماع على النص